الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام على رسول الله و على الله و ص ح بمنتهي ه بهداه ما بعد ا ن ت ه ي ن ا عند بابل ا ا س ت ن ج ا ء و ا د ا ب قضاء ا ل ح ا ج ة يقول م ؤ ل ف رحمه الله سعدي ي س ت ح ب إ ذ ا د خ ل ا ل خ ل ا ء أن ي قدم رجل ه ل يسرا طبعا ذكر ر ع ل م ا ء بابل ا ا س ت ن ج ا ء ا ل ا س ت ن ج ا ء هو إ ز ا ل ة ا ل نجو بمعنى إ ز ا ل ة اثري ا ل غاض و البول و اداب قضاء ا ل ح ا ج ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يحتاج إ ل ى أ ن يزيل ب ع د أ ن ت غ و ط و بعدين يتبول ان يزيل هذا ا ل أ ث ر ثم ي ت و ض أ أ و يغتسل قال يستحب إ ذ ا دخل الخلاء الخلاء المراد به المكان الذي يقضي به ح ا ج ة سواء كان مكانا مغلقا كدورات المياه و الحمامات أ و كان مكانا مفتوحا كما لو كان الانسان يقضي حاجته في البر يستحب إ ذ ا دخل الخلاء أ ن يقدم رجله اليسرى و يقول بسم الله إ ن كان في مكان مغلق كدوره المياه يقدم اليسرى في الدخول يقدم اليسرى في الدخول قال ويقول اي قبل الدخول بسم الله اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث هذا ذ ك ر يقال عند الدخول أ و قبل الدخول إ ل ى د و ر ة المياه أ و إ ل ى مكان معدل ق ض ا ء ا ل ح ا ج ة بسم الله اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك أ ي التجو بك واعتصم بك من الخبث قال العلماء الخبث هو الشر والخبائث أ ي الشياطين فاستعاذه من الشر ومن أ ه ل الشر ل أ ن هذه أ م ا ك ن دورات المياه والحمامات هي في ا ل ح ق ي ق ة م أ و ل الشياطين فيستعيد إ ن س ا ن من شرهم قال و إ ذ ا خرج أي من اي ل ل قال ل خ ا ا ء قدم م ن ى أي تكون القدم اليمنى أ و ل القدمين خروجا ل أ ن ه ا مكان مستقذر فيقدم اليمنى قبل اليسر قال قدم اليمنى وقال بعد خروجه غفرانك الحمد لله الذي الأذى عافانه لله أذهب عني و غفرانك الحديث فيه صحيح يقول غفرانك يسال الله عز وجل مغفره الذنوب قال العلماء م ن ا س ب ة ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن الله قد أ ب ع د عنه ا ل أ ذ ى الحسي كالغاض والبول اذى حسي لو حب سبيل ا ل إ ن س ا ن لا أ ه ل ك ه فكما أ ذ ه ب الله ا ل أ ذ ى الحسي بقي ا ل أ ذ ى المعنوي وهو آ ث ا ر الذنوب فيدعو الله عز وجل أ ن يغفر له أ م ا قول الحمد لله الذي أ ذ أ ذ ه ب عن ا ل أ ذ ى وعافاني الحديث فيه الاظهر أ ن ه ضعيف فيكتف بقول ا ل إ ن س ا ن غفرانك قال ويعتمد في جلوسه أي ذ ر اي د ق ض ي ح ا ج ت ه ببول أو غ ا يعتمد في جلوسه على جلوسه رجله اراد ل ي س ى و ينصب ل رجل ي أي اليسرى ي م م ن ع ت ع ل ي ه ان و و ت ك ي م منصوبة ن ى و سبيل الاستحباب وقد أن هذا على ق د جاء ف ي ذلك حاجته د ي ث لكنه ل يصح طريقة لكن العلماء قالوا أفضل ل أن أنه هذا و ر خ الغاط ك ي للقدم ا ببول أ ن تكون ن و م ص ة أن ا ا ع ت م ا د على اليسرى ل أ ن ه مما ي س ت ق د ر ك غ ض ا ء ا ل ح ا ج ة قال ويستتر بحائط ن او غيره أ ي لا بد من الستار ا ت معنى لا يجوز انسان يقضي حاجته حيث يراه الناس بل لا بد من الستار ا ت للدلع و ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ل ل ا ا ا ة م كان إذا أرى إذا أتى ل غ ا قال من أتى ف ي س ت ت ر وفي حيث مغير قال إ ذ ا ذهب المذهب أ ب ع د إ ذ ا اراد يقضي حاجته في البر في الصحراء ف إ ن ه يبتعد صلوات ربي وسلامه عليه قال ويبعد ان كان في الفضاء إ ن كان في مكان مغلق يستتر بحاط او نحوي و إ ن كان في مكان مفتوح ليس هناك ش ما يستتر به ف إ ن ه يبعد لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ذهب المذهب اي اقضاء الحاجه في البر ابعد قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمره او في محل يؤذي به الناس اي لاي جنس ان يقضي حاجته سواء ببول او بغائط في طريق ان ياتي الى الاماكن التي ينتابها الناس ويمشون فيها ك ط ر ي ق ا ل أ س و ا ق ومراتهم ونحو ذلك ودروبهم لن أ فيه إ ذا ء للناس ا ل أ م ر الثاني قال أ و محل جلوس الناس ي أ ت ي المحل حيث يجلس الناس تحت ا ل أ ش ج ا ر وفي المنتزهات وفي اماكن الجلسات ف ي ت غ و ط أ و يتبول لن أ هذا فيه إ ذا ء للناس قال أ و تحت ا ل أ ش ج ا ر ا ل م ث م ر ة ي أ ت ي الشجر مثمر ون ا ل ا س ينتابونه لقطف الثمر ف ي ت غ و ط تحته أ و يتبول هذا فيه إ ذا ء للناس قال أ و في محل يؤذي به الناس أ ي محل ي ت أ ذ ى الناس بالبولغاط ف إ ن ه لا يجوز له والدليل على ذلك قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتقوا اللاعنين أ ي اتقوا ا ل أ م ر ي ن ا ل ذ ي ن يستحق صاحبهما اللعن أ و الذي يتعرض او ا ل ذ ي ن يتعرض صاحبهما للعن الناس له قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أ و ظلهم ن س ا ن يتخلى في طريق الناس آ ذ ا ه م أ و في ظلهم في ا ل أ م ا ك ن التي يجلسون فيها ويستضنون فقد آ ذ ى ه م و الله جل و علا ق ا ل الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبين ا و دل هذا الحديث على أ ن فعل ا ذلك ملون ع و أ ن ه يعرضونه ل ل ع ن الناس بسبب أ ذ ي ت ه لهم قال المؤلف ولا يستقبل ا ل ق ب ل ة أ و يستدبرها حال قضاء ا ل ح ا ج ة إ ذ ا راض ا يقضي ا ل ح ا ج ة ببول أ و بغاط ف إ ن ه لا يستقبل ا ل ق ب ل ة و لا يستدبروها لا يوليها وجهه و لا يوليها ظهره قال لقوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا أ ت ي ت م الغائط فلا ت س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة بغائط ولا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا او غربوا ه ذ ا لاهل ا ل م د ي ن ة كانت ا ل ق ب ل ة جنوبا منهم ف إ ذ ا استقبلوا الجنوب في الغائط استقبلوا ا ل ق ب ل ة و إ ذ ا استقبلوا الشمال استدبروها نهاهم عن ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة و ا ل ش م ا ل ي ة و إ ن م ا امرهم ان و يغربوا أو استقبال القبلة بغائط هذا الحديث يدل على تحريم سواء ك الإنسان ف ي ا ل ص ح ر ا كان الإنسان ء أو محل ل في م غ ق بينه و بين ا ل ل ل ق ب ة ع م و م ا ل ح د ي ث الحديث عام كان الإنسان الحديث الحديث حتى لو حتى د في و ر ة مياه مثلا المرحاضة م و وجد و أن ن ص ب تجاه القبلة فإنه يحرف نفسه كما فإنه نفسه فعل يحرف ي أ و ب ا ل الله عنه أنه ذهب إلى الشام أ أنه ن عنه ص ا مراحيض ر رضي ذهب فوجد على ج ه ة ا ل ق ب ل ة فكان يس ينحرف عنها ويستغفر الله تعالى قال ف إ ذ ا قضى حاجته أي ببول أو ببول ب غ استجمر ب ث ل ا ث أ ح ج ا ر ونحوها تنقي المحل هنا لا بد من إ ز ا ل ة أ ث ر ا ل ن ج ا س ة سواء كانت البول أ و الغاط يستجمر استجمار ل ا أ ي ا س ت خ د م ا ل ح ج ا ر ة ل إ ز ا ل ة أ ث ر البول أ و ا ز ا ل ة أ ث ر الغاض قال ا س ت ج م ر ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ ي لا بد أ ن تكون استجمار ل ا ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ ي لا يحلو ل ا ي ص ح أ ن ي أ ت ي بحجر واحد يستنجي به أ و يستجبر ي س ت ج ب ر به سواء ب اثر ا ز ا ل ة أ ث ر البول أ و الغاض بل لا بد أ ن تكون ثلاثه احجار ونحوها كما لو انسان أ ت ى ب ث ل ا ث ة خرق أ و مناديل فلا يحل ان يمسح م س ح ة و ا ح د ة بل لا بد أ ن تكون ث ل ا ث ة مناديل يمسح بها أ ث ر البول والغاض قال ونحو الأحجار كإذا كان من خشب أو من أو ما الأحجار قال تنقي المحل أي أن يكون المسح منقيا للمحل يزيل أثر النجاسة الدليل على ذلك أول الدليل على جواز استخدام الحجارة وعلى كونها ثلاثا قول النبي عليه الصلاة والسلام ديل ذلك للمحل يزيل على ذلك أول على على قول عليه أو أو أنقى أي أن يشترط أثر يكون يكون من من من تنقي خشب شبه و و قد أ وقول الصحابي رضي الله عنه هان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن نستنجي ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر وقال في الحديث من استجمر فليوتر أ ي من هذا يستخدم ا ل ح ج ا ر ة ل إ ز ا ل ة أ ث ر بول الغاط فليوتر يجعلها وترا اقلها ثلاثا وقول المؤلف تنقي المحل أ ي قد يستخدم مثلا ثلاثه احجار لكن تبقى هناك أ ث ر الغاط هل يكتفى بذلك لا يكتفى بل يزيد ويجعلها وترا فيجعلها خمسا أ ف ض ل يزيد أ ر ب ع ا ووترا أ ف ض ل لعموم قوله من استاجر مره فليوتر ل أ ن المقصد من استخدام ا ل ح ج ا ر ة أ و المناديل أ و الخرق هو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا كانت ا ل ث ل ا ث لم تنق المحل ويجب عليه أ ن يزيد حتى ي ن ق ل م ح ل ل أ ن المقصد هو إ ز ا ل ه ا ل ن ج ا س ة قال ثم استنجى بالماء أ ي بعد ان يستخدم الحجاره او المناديل يستنجي بالماء قال العلماء وهذا هو أ ك م ل أ ن و ا ع الاستجمار أ ن يجمع بين ا ل أ ح ج ا ر أ و المناديل وبين الماء لماذا قال العلماء ل أ ن استخدام المنديل مثلا في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا يباشر انسان ل إ مس ا ل ن ج ا س ة بيده فيزيلها بهذا المنديل او بالحجر فيبقى شيء يسير يزيله الماء ف إ ذ ا جمع بين إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بالاحجار أ و بالمناديل ثم الماء فقد جمع أ ف ض ل أ ن و ا ع الاستجمار والاستنجاء وادلع ذلك قالوا قول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء ف إ ن ي أ س ت ح ي ي ه م ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أ ن يستطيبوا بالماء لكن الحديث جاء فيه الترغيب الماء قول ع ا ئ ش ة جاء في بعض ا ل ف ا ظ أ ن ي ت ب ع ا ل ح ج ا ر ة الماء لكن الحديث لا يصح الثابت عن ع ا ئ ش ة أ ن ه إ ن م ا أ م ر ت بالماء و أ ن النبي عليه السلام كان يستخدم الماء أ ي في أ ك ث ر أ ح و ا ل ه قال المؤلف ويكفي الاقتصار على أ ح د ه م ا أ ي لو اقتصر الانسان على المناديل دون الماء أ و على الماء دون المناديل أ و ا ل ح ج ا ر جاز بمعنى أ ن ا ل إ ن س ا ن عنده ماء وعنده ح ج ا ر ة استخدم ثلاثه ح ج ا ر وترك الماء يجوز باجماع إ ج م ع العلماء استخدم المناديل وترك الماء ترك يجوز و ب إ العلماء استخدم الماء لم و يجوز س ت خ د م ا ل ح ا ر ة ي ج ب إ ج م ا ع العلماء ل د ل ا ل ة النص و ا ل إ ج م ا ع و أ ن النبي س كان يستنجي ب ا ل أ ح ج ا ر كما أ ن ه كان ي س ت خ د م ا ل م ا ء فقط بل كان أكثر ا س ت خ د ا ن ج ي بالاحجار ل كما خ انه لما كان يستخدم ج و ز ا الماء فقط بل كان اكثر استخدامه ا هو الماء فقول قال ولا يستجمر و ا هناك أ ش ي ا ء لا ي ج ب أ ن تستجمر بها أ ن تستخدمها ك ا ل ح ج ا ر ة يعني مثل ا ل ح ج ا ر ة ما هي قال ولا يستجمر و ا بالروث والعظام ا ل إ ن س ا ن يستخدم خشبا ً حديدا ً نحاسا ً ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ن ج ا س البول غاط لكن ليس له ان يستخدم العظام ل إ ز ا ل ة أ ث ر البول أ و الغاط ولا ان يستخدم الروث والمراد بالروث هو روث الحيوانات غير ا ل م أ ك و ل ة كروث البغل والحمار وروث السباع الحيوانات التي لا قال كما نهى النبي عليه الصلاه ة والسلام الدلع ذلك أن النبي س م أن ا كما نهانا عن برجيع أن نستنجي ذلك في حديث أ والسلام عظم ع وفي حديث د ب ل ه م ع و د رضي ا ل ه عنه أن ل ل ل ن ب ي ا س قال له ائتني بثلاث أحجار له يقول ف أ ت ي ت بحجرين و ر و ث ة أ ي ر و ث ة حمار قال ف أ خ ذ الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و ث ة وقال إ ن ه ا ركس أ ي هذه روث الحمار والبغل وما لا يؤكل روثه نجس كيف يزيل نجاسه هذا في ا ل ح ق ي ق ة استخدام هذا إ ز ي ا د ة في التنجيس فدل هذا على أ ن ما يستجمر به لا يجوز ان يكون نجسا كما أ ن ه لا ي س ت ن ج ى بالعظام لو جاء انسان بعظام ي ا ب س ا يستنجي هذا لا يجوز لنهي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ذلك وما سوى ذلك كاستخدام الخشب والخرق و ن ح ن ذلك فانه جائز إ ذ ا كانت ط ا ه ر ة قال وكذلك كل ما له ح ر م ة أ ي كل ما هو محترم في الشرع له ح ر م ة لا يجوز استخدامه في ذات ا ل ن ج ا س ة كما لو جاء انسان بكتب العلم و أ خ ذ ا ل أ و ر ا ق ليستنجي بها والعياذ بالله فهذا لا يجوز أ و كذلك الثياب ا ل م ح ت ر م ة التي يستخدمه ا ل إ ن س ا ن في ل ب ا س ه وما شابه ذلك فكل ما له حرمه في الشرع ف إ ن استخدامه في ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة هذا فيه تلويث وتنجيس و إ ذ ا كان ق ر آ ن ا ل ع ي ا ذ بالله أ و كتب علم وحديث ا فهذا فيه ا م ت ه ا ن لشرع الله تبارك وتعالى و قد يكون ر د ة عن دين الله عز وجل قال المؤلف رحمه الله فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أ و الثوب أ و ا ل ب ق ع ة أ و غيرها أ ن تزول عينها عن المحل أ ي إ ذ ا ر ا د ا ل إ ن س ا ن يزيل ن ج ا س ة على يده كدم أ و بول أ و غائطا وقع على فخذه أ و على ثوبه أ و على ا ل ب ق ع ة التي هو عليها يكفي في غسلها أ ي نوع من و ا ل ن ج ا س ة بولا كانت أ و غائطا او خمرا أ و أيش أو دما أ و ما شابه ذلك يكفي في ذلك أ ن تزول عينها عن المحل أ ي متى ما زالت ا ل ن ج ا س ة عن هذا المحل فقد زال حكمها بمعنى وقع دم على ثوب ا ل إ ن س ا ن فجاء بماده م ط ه ر ة أ ز ا ل ت الدم انتهى الموضوع وقع, دم أو وقع قائط على فخذه فجاء ب ز ج ا ج ة ف أ م ا ط الغاط حتى ذهب ب ا ل ك ل ي ة ط ه ر ة ولا يحتاج حينئذ ا ل استخدام الماء أ و ما شاب ه ذلك أ ي متى ما زالت بالماء أ و بغيره زال حكمها قال الشيخ ل أ ن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إ ل ا في نجاسه الكلب بمعنى لو استخدم ا ل إ ن س ا ن الماء ل إ ز ا ل ة أ ث ر الدم أ و البول أ و الغاط لم يشترط الشرع عددا معين لم يقل اغسلها ثلاثا أ و سبعا أ و خمسا أ و ع ش ر ة بل لو غسل ا ل إ ن س ا ن و الدم على ثوبه غ س ل و ا ح د ة زالت عين ه ن ج ا س ة صح ذلك غسل الغائط في بقعته أ و على ا ل س ج ا د ة التي يصلي عليها زال غسل البول الغائط أ و البول بماء م ر ة أ و مرتين فزال أ ث ر ه ا زال حكمها و أ ص ب ح ت ط ا ه ر ة فلا نشترط عددا معينا يقول إ ل ا في ن ج ا س ة الكلب أ ي إ ل ا في ن ج ا س ة الكلب ان ن ج ا س ة لعابه خ ا ص ة فهذه يشترط لها عدد معين و ص ف ة م ع ي ن ة ا ل ن ج ا س ة ا ل و ح ي د ة التي يشترط لها عدد معين من الغسلات و ط ر ي ق ة م ع ي ن ة باستخدام التراب هي ن ج ا س ة الكلب خ ا ص ة ق الا إ ل في ن ج ا س ة الكلب فاشترط فيها, فيها سبع غسلات إ ح د ا ه ا بالتراب في الحديث المتفق عليه في قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا ولغ الكلب في ن ا ئ احدكم ي فليغسله سبعا إ ح د ا ه ن بالتراب فليغسله سبعا اي لو غسل الانسان ولوغ الكلب جاء الكلب و لاعق إ ن ا ء إ ن س ا ن الذي يشرب منه أ و ي أ ك ل منه كيف يطهر هذا ا ل إ ن ا ء نقول ي غ س ل ه سبعا لو غسله خمسا ما طهره يغسله سبعا ولا بد أ ن تكون ا ل ث ا م ن ة أ و ا ل س ا ب ع ة معها تراب بمعنى يخلط التراب بالماء فيغسله وقال بعض العلماء بل تكون ا ل أ و ل ى بالماء والتراب ثم يغسل الست ا ل ب ا ق ي ة بالماء الشاهد أ ن ه لا بد أ ن يكون في إ ح د ا ه ا تراب والصواب أ ن ه ا أو اولى الغسلات ثم يتبيع بست غسلات من الماء ولا يكتفها ب أ ق ل من ذلك أ د ل و على ذلك هذا الحديث إ ذ ا ولغ الكلب في ن ا ي ه حديقه فليغسله سبعا أ و ل ا ه ن أ و في لفظ أ ح د ا ه ن بالتراب وهذا هو خاص بولوغ الكلب دون سائر النجاسات أ م ا سائر النجاسات فلو غسل ا ل إ ن س ا ن م ر ة فزال عين ا ل ن ج ا س ة وزال أ ث ر ه ا زال حكمها وطهرت ولم نشترط عددا معينا ولا ص ف ة معينه ثم قال المؤلف رحمه الله و ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ج س ة قال بول ا ل آ د م ي البول بإجماع نجس باجماع العلماء بول ا ل آ د م ي نجس باجماع العلماء ودعا ذلك أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مر على قبرين وقال إ ن ه م ا يعذبان وما يعذبان في كبير أ م ا أ ح د ه م ا فكان لا يستنزه من البول أ ي يبول ويرتد عليه رشاش البول ولا يكترث بذلك ولا يغسل ه فيصلي فعوقب بسبب انه صلى على ثوبه نجاسه فدل على ان البول ن ج س ه إ بجماع العلماء وكان النبي يسمى يغسل الثوب الذي اصابه البول أ ي بول ا ل آ د م ي كما أ م ر بالغسل من بول ا ل ج ا ر ي ة قال و ع ذ ر ه اي عذره الالب ادمي سواء كانت مائعه ا ل م ر د الغاب او كانت ايش صلبه بجماع العلماء ايضا أن البول والعذره من ا ل آ د م ي أ ن ه ا ن ج س ة قال والدم والمراد بالدم عموم الدم دم ا ل إ ن س ا ن دم الحيوان دم ما يكل لحمه ما لا يكل لحمه عموم الدم لقوله جل تبارك وتعالى قل لا أ ج د فيما اوحي ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسفوحا أ و لحم خنزير ف إ ن ه أ ي تعود على ثلاث مذكورات رجس أ ي نجس فدل عن الدم المسفوح الذي, يج... الذي يسير من العروق وينفصل أ ن ه نجس قال والدم قال إ ل ا أ ن ه يعفى عن الدم اليسير أ م ا الدم اليسير قد يقع ا ل إ ن س ا ن ق ط ر ة من دم على ثوبه أ و على كذا يسيره دون الظفر فهذه لا بس أ لا يعفى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد ي خ ر ج منه الدم وهو لا يشعر أ م ا الدم إ ذ ا كان كثيرا كان ب ق ع ة مثلا بقدر الدرهم او بقدر م ئ ة فلس وما شابه ذلك فهذا دم كثير يجب إ ز ا ل ت ه ق ا ل و ا م ث ل ه الدم المسفوح من الحيوان ا ل م أ ك و ل د و ن الذي يبقى في اللحم والعروق فهذا إ ن طهر هو العروق أي أن أما النجس هو ما انفصل عن العروق أما الدم ما الدم ا ل ي ي خ ل ط المسفوح ل ح ا ل إ ن ا ا ن قد يذبح ل خ ر و ي بين ك و ن ا ل ل م دم والله ر ب م طبقه وجد أثر ا د م هذا ب ب س لأن ل ل ا هو إنما المسلم العروق عند هذا ونكمل ا ا والله وصلى الله وسلم على ل رسول الله وعلى صحبه من اهتدى ب ه د ا